ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لغا نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعاه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ ٱلْءَانَكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ, هم بِشَهَٰدَٰتِهِمْ قَٰيِمُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَٰوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُوْلَٰٓئِكَ فِي جَنَّٰتٍ مُّكْرَمُونَ